كما تدين تدان والدهر ما له أمان مثل ما تبغي المعاسى غيرك ما يرضى الهواء كما تدين تدان والدهر ما له أمان مثل ما تبغي المعاسى غيرك ما يرضى الهواء يا كيف ترضى لغيرك شيء يضرك يضيرك اسأل وجاوب ضميرك إن كان باقي حنان كما تدين وتدان يا كيف ترضى لغيرك شيء يضرك يضيرك اسأل وجاوب وبضمير إن كان باقي حنان كما تدين وتدان يا قلبها انت ما غيرك ما Hiçbir günümün sonunda seninle birlikte olacağım. Seninle birlikte وانظر ليوم الحساب دعوة المظالي تجاب لو طال وقت الزمان كما تدين وتدان كما تدين بك يطول بسنين واربع فصول ومهما تصول وتجول آخرك للامتحان كما تدين وتدان مهما العمر بك يطول واربع فصول ومهما تسول وتجول آخر كل الانتحان كما تدين وتدان كما تدين وتدان تدهى ما له أمان مثل ما تبغي